من الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس الأوانة. أحسبني سان ألا نجمع عظامه، بل قادرين على أن نسوي بناته، بل يريد يريدني.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 العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل وظن أنه الفراق والتفت الساف بساف إلى ربك يومئذ المزاق. قل له.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 فأولى أيحذب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منينا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنت فليس ذلك بقادر على